شبكة مزامير آل داود تقدم اللهم يا ناصر المستضعفين ويا غياث المستغيثين رحماك رحماك بأهلنا وإخواننا في بورما والشام اللهم رحماك رحماك بأهلنا وإخواننا في بورما والشام اللهم ارحم ضعفهم وتول أمرهم وجبر كسرهم وفك أساراهم اللهم إنهم حفات فاحملهم وعرات فاكسهم وجياع فأطعمهم يا راحم المساكين اللهم عجل بنصرك وفرجك لهم يا أرحم الراحمين اللهم نصرك الذي وعدت به عبادك الصالحين يا من لا يخلف وعده ولا يهزم جنده عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم يا قوي يا قهار يا عزيز يا جبار اقصم ظهر بشار اللهم عجل بزواله وهلاكه يا رب العالمين اللهم أقر أعيننا بهلاكه وزواله عاجلا غير آجل اللهم دمره تدميرا ومزقه تمزيقا اللهم قتله شر قتله اللهم اأتي به من حيث لا يحتسب اللهم مزقه ومرتزقته في البلاد تمزيق الريح الجراد اللهم صب عليهم سوط عذاب وكلهم بالمرصاد يا من له الأمر وإليه المعاد